فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلجَبِينِ وَنَادَيْنَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إن كذلك كان الجزيل المحسنين إن ذا وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام عليكم كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ مِن ذُرِّيَّتِهِ إِنَّهُ أَصْطَفَى إِيمُوبِين وَانَ قَدِمْنَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَا هُمَا وَقُمَّنْ هُمَا مِنَ الْكَرْبِ اويب ونصناهم فكانوا لادين وااتين وَأَنذِرْهُمْ عَذَابَ الْمُسْتَقِيمِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ كَذٰلِكَ كَانَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمْ مَأْمَنٌ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْ بَعْدِ مَا كَانُوا كُفَّارًا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُل لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ கும்